فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس نارا ن وَتِمْنًا مِنَ النَّارِ لَعَنَكُمُ من الش في ان نُرِيدُ نُرِيَهُمُ الْآيَةَ ثُمَّ نَكُورُهَانَا لِمَرْءِ رَبِّكَ إِلَّا سِرًّا نَّوَامِلُه إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي قَالَ سَنَشُدُّ عَبُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْقَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ان جئنا هذا في افائن الاولين وقادم مس ربي لم بمن ومن تقول له عاقبة الدار غير الحق قيوا ظنوا انهم الينا لا جودون اخذنا وجنوده فنابذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائمة يدعون الى النار نلن القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم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 song وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْحَرِ وَمَا كُنْتَ تَفاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُسِلِّينَ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر ِتُ ذِرَقَوومَم أَتَغُم مِنْ النَّذير مِ قَبِدِكَ لَا عَْ لَهُ متَذَك وَلَونأَ تُصيبَ غُم مُصيبَُم بِمَا قَددَ مََك أيأَديجِم فَيَقُول ربَناَا لَونَ أَر سَتَلَين فيقولوا ربنا لولا أوسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ولكون من فَأَمَّا أَنجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن دِينِ نَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ فروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهران ٹوبکٹ بن يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من